آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل وإن جنى على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجناية على طرف سيده قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن جنا على عبد لسيده غير مرهون تقدم الجناية عليه والجناية منه جنا منه على س... جنا هو على سيده جنا هو على موروث لسيده جنا هو على عبد لسيده العبد لسيده قد يكون مرهونا وقد يكون غير مرهون يعني غير مرهون هو ملك لسيده ولا حق فيه لأحد غيره مرهون هو ملك لسيده وتعلق به حق المرتهن نعم وان كان مرهم جنا على عبد لسيده غير مرهون فحكمه حكم الجنايه على طرف سيده مثل جنايته على طرف لسيده مو مثل الجنايه على النفس لان الجنايه على النفس تعلق بها حق الوارث وإنما الجناية على عبد لسيده مثل الجناية على طرف لسيده إن طلب مال فليس له ذلك وإن طلب القصاص فسيأتي حكمه فحكمه حكم الجناية على طرف سيده وإن كان مرهون يعني الجاني مرهون والمجني عليه مرهون فلا يخلو ان كان المجني عليه مرهون لنفس راه مرتهن الجاني فهذا له شان غيره له شان اخر نعم وان كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد والجنايه موجبة للمال أو عفى السيد على مال ذهبت هدره كما لو مات حتف انفه وان كان مرهونا عند مرتهن القاتل من هو القاتل الجاني يعبر عنه الجاني ويعبر عنه القاتل بحق واحد يعني المرتهن له 100000 مثلا عند سيد العبدين قال ارهني شيء قال اعطيك هذا الرقيق رهنا قال يا اخي ما يكفي الرقيق هذا قيمته خمسين الف والدين الذي لي عندك مئة الف فما يكفي واحد قال اعطيك الثاني اعطيك رهنك رقيقين الرقيقان كلاهما رهن عند شخص في حق واحد تنازع الرقيقان الذين هم رهن عند واحد تنازع فتضاربا فقتل احدهما الآخر فتعلق بهما حق للمرتان لأنه ذهب بعض حقه و تعلق به حق للسيد لأن السيد خسر بعض ماله بعض ماله قتل بعض ماله فالجناية حصلت من أحدهما على الآخر وكلاهما رهن في حق واحد قال إذا طلب الباقي القصاص فهذا لا إشكال فيه الباقي مثلا طلب القصاص وأقره سيده على هذا أو السيد قال أريد أعده فالقاتل نقتله في هذه الحال يكون ذهب عليهما أو عفا على مال فكذلك ما يلزم بأن يضع مال بدل مال ولا يطالب بمال من ماله لأن الجاني ماله والمجني عليه ماله فما يسوغ أن يطالب ماله بماله ولذا قال ذهبت هدرا أو عف السيد على مال إذا لم يعفو على مال طلب القصاص من حقه لكن قال لا أريد مال عبدي قتل عبدي فأنا ألزع من رقبة عبدي هذا قيمة العبد المقتول فتسقط لأنه لا يسوغ أن يطالب ما له بما له نعم وإن كان رهنا كما لو مات حتف انفه يعني لو أن أحد الرقيقين المرهونين مات هل هناك أحد يطالب أحدا بشيء لا مثل لو كان الرهن بعير أو بقرة أو نحو ذلك فماتت ذهبت. نعم وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها وإن كان رهنا بحق آخر يعني مرتهن آخر إن كان رهنا بحق آخر يعني القاتل مرهون عند زيد، والمقتول رهن عند عمرو. عمرو يقول ذهب حقي ذهب الرهن الذي لي. من الذي أذهبه؟ الرقيق الآخر. يقول حقي في رقبة هذا. مقدم على حقي المرتهن. وإن كان رهنا بحق آخر تعلق دين المقتول دينه يعني الدين الذي هو رهن فيها الذي هو قيمة قيمة المقتول هذا برقبه القاتل الرقيق الآخر لأنه يكون الرقيق الآخر تعلق به حقا أحدهما حق المرتهن الذي هو بيده الثاني حق الجناية التي جنى والتي تعلقت برقبته فأيهما المقدم حق الجاني حق المجني عليها الذي برقبته برقبة القاتل إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل او مساوية لها يعني معناه ان المقتول قيمته مية وخمسين الف والقاتل هذا الغشيم الجاهل قيمته مئة الف فايهما قيمة المقتول اكثر من قيمة القاتل فمعناه ان الذي رهن المقتول يأخذ القاتل كله يأخذ قيمته كلها او مساوية لها يعني قيمة المقتول مئة الف وقيمة القاتل مئة الف يقول فكذلك يصادرها ويبقى الدين الاول بلا رهن نعم وان كانت اقل تعلق برقبة القاتل بقدر, بقدر قيمة المقتول فاي الدينين حل اولا بيع فيه فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالآخر وإن كانت أقل المقتول قيمته ثمانون ألف والقاتل قيمته مئة ألف تعلق بحق القاتل هذا قيمة المقتول ثمانين ألف وتعلق به الدين الذي على سيده فهو رهن مثلا بدين وعليه دين برقبته قيمه جنايته هذه التي وثمانين ألف يقول فاي الدينين حل اولا لان كلاهما مرهون اي الدينين حل اولا يباع القاتل ثم يعطى ولي المقتول الذي هو مرتهن المقتول يعطى قيمه المقتول ثمانين ألف وتبقى ازدياد هذه الفرق بينهما رهنا بالدين الذي للمرتهن الذي بيده القاتل وبيع يعني ان المقتول يؤخذ له بقدر قيمته ان استغرقت قيمه القاتل اخذها او صارت مساويه لها اخذها او زائده عليها لا ياخذ الا قيمه المقتول فقط والزائد يرجع رهنا عند المرتهن الاول نعم وان كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل وكانت الجناية موجبة للقصاص فالسير الخيرة بين القصاص والعفو على مال الصورة الاولى المرتهن واحد لكن الدينام متفاوتان يعني يصور لنا الان صورتين مضتا وبقية الثالثة الصورة الاولى كان احدهما او اربع صور الصوره الاولى احدهما رهن والاخر ليس برهن في ملك سيده الثانيه كلاهما رهن في حق لمرتهن واحد في حق واحد لمرتهن واحد الثالثه كلاهما رهن عند مرتهن واحد ب حقيني الرابعة إذا كان كلاهما رهن بحقيني لمرتهنين نعم وإن كان المقتول وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل وكانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مال لأنه يتعلق به حق غيره ويثبت المال في رقبة العبد فإن كان فإن كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر أرش الجناية أو يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن بدينه وإن كانت الجناية وإن كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل يعني المقتول رهن عند مرتهن والقاتل مرهون عند مرتهن آخر المالك واحد والرقيقان اثنان الرهن رقيقان اثنان والمرتهن اثنان كل واحد عنده رهن رقيق تعدى احدهما على الاخر فقتله نقول لسيد المقتول الخيار بين ايش بين القصاص والتنازل على مال فان طلب القصاص فله ذلك لانه يقول اريد ان ادبه ما يصلح ان نتركه ونبيعه ونستوفي القيمه من ثمنه وانما نريد ان نؤدبه ولو خسرت لان القصاص مثلما تقدم فيه معنى عظيم فيه تاديب وفيه ردع وزجر وكف للقتل فيقول اريد قتله والخساره علي راح رقيق الاول ويتبعه الاخر مثل ما لو طلب القصاص اخ قتل اخوه اخاه الاخر لو انهم ثلاثة اخوه يتوارثون احدهما قتل الكبير قتل الصغير مثلا بقي الاوسط اليس من حق ان يطالب بالقصاص فيقتل اخاه الكبير ويرث الاثنين فالاخ الاوسط هذا يقول اخوي الكبير قتل الصغير فانا خسرته وخساره الاخي مصيبه لكني اطالب بقتل الكبير وان كانت الخساره علي سافقد اخوين لكن ردعا وزجرا وممكن هذا مثل هذا القول يقوله السيد يقول عبدي قتل عبدي فانا اريد ان اقتص من القاتل حتى لا ينتشر التعدي ويكون ردعا للجاني وردعا لغيره ممن تسول له نفسه ان يفعل فطالب بالقصاص وهذا لا اشكال فيه ثم سياتينا عد هل يلزمه ان يضع قيمه المقتول قصاصا رهنا مكانه او لا فقال أريد القصاص من حقه قال لا أريد القصاص وإنما أريد مالا هل نقول له في هذه الصورة مالك ما نغرمه مالك الآخر أو لا تنطبق لنا لا ما تنطبق هذه لا لأن نتعلق فيها حق الغير حق المرتهن فقال مثلا السيد عبدي قتل عبدي اريد مال عن عبدي المقتول متعلق برقبه عبدي القاتل <تصفيق> وكانت الجناية موجبة موجبة للقصاص وكانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد الخيرة بين القصاص له أن يقتص والعفو على مال ويقبل منه ما يقال مالك تطلب مالك من مالك يقول لا هذا مالي لكن تعلق به حق المرتهن الآخر والعفو على مال لأنه يتعلق به حق غيره من هو الغير هذا المرتهن الثاني ويثبت المال في رقبة من؟ في رقبة العبد الجاني فإن كان لا يستغرق قيمته مثلا الجاني قيمته مئة ألف والمجني عليه مريض أو ضعيف أو كذا قيمته خمسين ألف قيل يباع بعضه ليستوفى منه قيمه المجني عليه ويبقى البعض على الاخر رهن يباع بعض الرقيق هذا الجاني على زيد يدفع الدراهم نعطيها للمرتهن الاخر ويبقى نصفه رهنا بالدين الاول فإن كان لا يستغرق قيمته بيعا منه يعني من الرقيق الجاني بقدر أرش الجنايه ويكون رهنا عند مرتهن المجني عليه يعني القيمه هذه تكون رهنا عند المرتهن الذي ذهب رهنه وتلف وباقيه رهن بدينه الذي ل للمرتهن على سيده هو وان لم يمكن بيع بعضه بيعه كله ما وجدنا من يشتري نصفه يقول هذا عبد غشيم وجاني ويقتل ولا نبيه نصفه ولا نبيه خمسين ألف انما يمكن نجد من يشتريه كله لانني يشتريه كله يقول اتصرف فيه وعدبه لكن اذا صار نصفه لي ونصفه لغيري ما اجدرت اتصرف فيه فما وجدنا من يشتري بعضه فنبيعه كله ثم نعطي المرتهن الاول المبني عليه نعطيه قيمه الجنايه بعنا الرقيق هذا القاتل مثلا بمائه الف قدرنا قيمة المجني عليها المقتول بخمسين نعطي الخمسين هذه للمرتهن الذي كان المقتول رهنا عنده ونبقي الخمسين الاخرى رهنا بالدين الذي كان من اجله رهن هذا الرقيق نعم وان لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك على حسب ذلك بحيث يعطى المرتهن الذي ذهب رقيق قيمه الرقيق والباقي تبقى رهنا عند المرتهن للقاتل نعم وان كانت الجنايه تستغرق قيمته فالثاني تستغرق وإن كانت تستغرق قيمته فالثاني احق به الثاني أحق به لأن المرتهن الذي ذهب رقيقه أحق بقيمة الرهن القاتل نعم وهل يباع أو ينقل فيجعل رهنا من هل يباع أو ينقل يعني يقال خذه يوقياه ماذا منا تعلق حقك برقبته شو ربيه لك وربما يوني جناية أخرى خذه سيطر عليه أو ينقل يعطى اياه بدل ما كون رهن عند زيد ينقل إلى يكون رهنا عند عمر الذي قتل رهنه يقال أنت تكفل به وهل يباع او ينقل فيجعل رهنا عنده فيه وجهان قد يجوز قل لا أنا ما أقبل رقيقكم هذا غشيم وجاهل وانما هو قيمته لي الان قيمته رهن عندي لي انا وانتم تولوه انا من الملزم به لاني انا ما قبلته في الاول حينما عطيت سيده الدين ما قبلت هذا الرقيق يكون رهن عندي لاني اعرف انه فتاك فما يلزم باخذه فيه وجهان أحدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه والثاني يباع أو يقول يباع مثلا لانه ربما وجد إنسان يحرص على مثل هذا النوع من الارقاء لأن إنسان فتاك ويألف مثل هؤلاء الغشم والفتاكين فيشتريه بغال الأثمان لأنه يريد أن يقتص له وأن يأخذ حقا له نعم فيه وجهان احدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه يعني بل ينقل والثاني يباع لانه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه باكثر من قيمته ربما انه قدر هذا قيمة القاتل مائة الف تقدير بينما اذا حرجنا عليه في السوق ربما تزايد فيه الناس واخذه من اخذه منهم بمائة وخمسين ف. نعطيه نعرضه للبيع او لا لاجل ان نستوفي القيمة كاملة ونعطي المرتهن الرقيق المقتول قدر قيمة المقتول والباقي يعاد نعم فكل موضع قلنا للسير القصاص او لوارثه فاختص فقال بعض أصحابنا عليه قيمته قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره ويحتمل أن يجب عليه شيء لأنه ويحتمل أن يجب عليه شيء لأنه اقتص بإذن الشارع فلم يلزمه شيء كالأجنبي هنا تنبيه لكثير من النقاط التي مضت في مواضع قلنا للسيد القصاص او لوارث السيد احيانا يكون للسيد القصاص والسيد موجود متى قلنا اذا فطع عينه او قطع رجله او كذا له القصاص اذا قتل مورثه له القصاص لوارث السيد اذا كان قاتل للسيد مثلا اذا كان قاتل لرقيق السيد وقلنا السيد له القصاص مر علينا اليوم وعدد عدد من المواضع السابقه قلنا للسيد القصاص هل له القصاص ويقتص خلاص نهينا قال لا يرى بعض اصحابنا ان السيد اذا اختار القصاص نعطيه القصاص لكن نقول انتظر قبل ان تقتص اعطنا قيمته نجعلها رهنا مكانه لانك انت الان تريد اتلاف الرهن لحق نفسك للتشفي وهذا اختيار ليس انزيم اختيار لك فانت اخترت اتلافه ما يصير تتلفه ويبقى الدين الذي في ذمتك بلا رهن ادفع قيمته وخذه اقتله واضح خذه اقتله لكن ادفع قيمته اول هذا قول لبعض اصحابنا يقول اذا قلنا للسيد القصاص لكونه اتلف منه عضو او قتل مورثه او قتله فقام الورثة يطالبون بالقصاص او قتل عبدا من عبيده في كل هذه الاحوال اذا اختار السيد القصاص نقول نستجيب لك نعطيك القصاص لكن انت تقتل الان تترف الرهن باختيارك لتشفى وليبرد عليك خاطرك لكن ادفع قيمته تكون رهنا مكانه هذا قول لبعض أصحابنا القول الآخر قالوا لا يا أخواني يرحمكم الله ما يسوخ نقول له اقتص بحكم الشرع ثم نقول ادفع قيمته لا هو ما اقتص لنفسه بالنفسه أو بشيء هو أراد الانتقام اقتص لان الله جل وعلا اعطاه ذلك فلا لوم عليه ولا عتاب ولا حرج مثل ما لو اقتص الوالد من بعض ولده ببعض ولده مثل ما مثلنا بالأخوة الثلاثه ومثل ما لو كان الوالد قتل احد اولاده ولده الثاني فقال اريد القصاص من ولدي لحق ان حق ان يطالب بقتل ابنه لانه قتل ابنه فيقول انا الخاسر لابني لكن اريد التاديب واريد الردع الصلاح في المجتمع وحفظ المجتمع لان اذا سامحت ابني في قتل ابني ربما كل واحد عنده شقاوه وحب للانتقام يقدم الولد على قتل اخيه ثم يقول ابوه يسامح ويعرفه لا انا لا اسامح لو خسرت الولدين فانا اريد تاديب المجتمع في هذا فكذلك هنا يقول يا اخواني لا تغرموني قيمته انا الخسران لكني اريد التاديب وأريد النفع في المجتمع ما قتلت مالي لحرمان نفسي وانما قتلته لصلاح المجتمع ولعل هذا اقرب والله اعلم لان الله جل وعلا جعل له القصاص شرعا فلا نقول نعطيك وناخذ القيمه منك رد هذه الفقره وكل موضع وكل موضع قلنا للسيد القصاص او, أو, لو أو لوارثه يعني احيانا قلنا فيما تقدم للقصاص للسيد واحيانا قلنا القصاص للوارث وارث السيد نعم فاقتص فقال بعض اصحابنا فاقتص اذا قلنا لك القصاص فاقتص افترق اصحابنا الفقهاء الحنابلة فريقان فريق يقول اذا قتص فتأخذ منه قيمة من يريد قتله تكون رهن مكانه الفريق الاخر قالوا لا يؤخذ منه شيئا لانه اقتص بحكم الشراء نعم فقال, فقال بعض أصحابنا عليه قيمته تجعل مكانه لأنه أتلف الرهن باختياره لأنه من حق أن يعفو ما عفى اقتص فكأنه أتلف الرهن باختياره نعم ويحتمل الا يجب عليه شيء لأنه اقتص بإذن الشارع فلم يلزمه شيء كالأجنبي فلم يلزمه شيء كالاجنبي لانه مثل ما لو طلب القصاص اجنبي من هذا القاتل فلا يقال للاجنبي نعطيك الرقيق تقتله قصاص وعليك قيمته تجعل رهن يقول لا انا ما نملزم بالرهن رقيقكم هذا قتل رقيقي فانا اريد ان به فهذا يكون له القصاص فكذلك السيد في هذه الحال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الصور تختبر الذكاء نوعا ما وتحليل العبارات فيحسن أن نطبق الكتاب ونتركها إذا مضى عليها فترة وجيزة بعد اطباق الكتاب ما تأملناها راحت راحت في وقتها فيحسن ان نتدبرها ونصورها ولو بالاسماء مثلا هذا رهن عند زيد هذا